قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ان يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَتَنَا بِهِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ تَبْهِجَهُ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُ شَجَرَهَا أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ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 فالاکثرهم لا يعلمون ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االههم مع الله أإله مع الله وليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدل رحمته أإله الله تعالى الله عما يُشْرِكُونَ